ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان موصوس واذا قال موسى لقومه يا قوم لمت تقبونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلم ماذاهم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 يا ايها الذين امنوا انصر الله كما قال عيسى ابن مريم للحوارين من انصروا الى الله قال الحوارون نحن انصار الله فَآمَنَ طائفه من بني